يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ تَلَابِشَ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ تَلَابِشَ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ حَجَرًا يَوْمَ يَرونَ المَل إكَ تَلَابُشْر يَومَ إذِ للِمُجرمِين يَومَ يَرونَمَل إكَتَلَشْر يَومَ إذ وَيَقُولُونَ حَجَرًا مَّحْجُورًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ تَلَاشَ الْبُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ تَلَاشَ الْبُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ حَجَرًا مَّحْجُورًا وَقَدَّنَّا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْنَا هُوَ هَبَاءً وَقدِنَّ إِلَى مَامِلوا مِن عملَل فَجَناَهُ حَبَ أَمَنْثُورَ وَقَدَِّّ اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا خير مستقرا واحسن مقيلا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا خير مستقرا وأحسن مقيلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الملك يومئذ الحق للرحمن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 يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا وَيَوْمَ يَعَظُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا وَيَوْمَ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ اتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي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 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ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 كذلك لنثبت به فؤادك ونتلناه ترتيلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ونتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيَرا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيَرا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيَرا فقُلْ نزْهَبَائلَ نُقَوْم الذينَ كَزَّبُوا بآياتِناَا فَدَم مَظْنَاهُم تَدمير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 وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا عَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ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 وَكُلًا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًا تَبَرَّنَا تَثْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرًا سَنِيًّا أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَجْعَلُونَ صُورًا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أfenmmn يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بَعَثَ الله رسولا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا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 وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَظَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا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 وَلَش أَلَ جَعلهُ ساكِنَاثُمْ مَجَعَلنَ الشَّمسَ عَلَيْهِذَلل أَلَم تَرَ إِلَ رَبِّكَ كيفََ مَدذظلَّ وَلَشَ أَلَ جَعلهُ ساكِنَا وَلَ شَ أَلَ جَعلهُ ساكِنَثُمْ م جَعللنَ الشَّمسَ عليه دليلا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 ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ مَصْبَحًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَِّي جَعَلَ لَكُم الليلى لِباسَو وََّوْ مَسُباتََا وََّْ مَسُبَ وَجَعلًا النَّهَا جَعَلَ لَكُمُ الليلَ لِباسَ وََّوْ مَسُباتَا وََّوْ مَسُباتَ وَهُو الذي أرْسَنرْ ف حَبُشْر دَين يدََرحمَةِ وَأَنزَلنا مِن السَّم إمَاأَنطَهُور وَهُو الذيذ وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لح به بلدكَ ميت وَصطهُ مما خَلَقنا أنعملَ وَأَنااس كثير وَحيية به بلدَة ميت وَصطهُ مما خلَقنا أنامَ وَأَنااس كثير لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا لقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا فقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو شئنا لبعثنا في كل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 فَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الذي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ خَثَّافٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا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 وَكانَ ربّكَ قَدير وَهُوَ الذي خَلَقَ مِن الم إشرم فَجَعَلَهُ نَسَبَ وَصِحر وَوكانَ رَبّكَ قير وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ وَنِلله ما ذا من فانهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما اقسلناك الا مبشرا ونذيرا وما اقسلناك الا مبشرا ونذيرا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 قل ما أسألكم عليه من أجر إلا, إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا, إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الحي الذي لَا يَمُوتُ وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده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 الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومرحمان قَالُوا وَمَنْ الرَّحْمَنُ أَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا أنسجد لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَنْ الرَّحْمَنُ قَالُوا وَمَنْ الرَّحْمَنُ أَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ قَالُوا وَمَنْ الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمر منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمر منيرا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 وَهُو الذي جعل الليلى وَها رَخِفَةً مِمَن أرادَأَ يَذكرَ أَ أراادَ شكور وَوهو وَإِذَا دُرُّ الْرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَإِذَا دُرُّ الرَّحْمَنِ على يَمْشُونَ عَلَى الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لِرَبِّهِمْ سجدا وقياما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 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ كَانَ غَرَامًا انها ساعه مستقرا ومقاما انها ساعه مستقرا ومقاما انها ساعه مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما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 ويخلد فيه مهانا يوضع له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا ويخلد فيه مهانا يوضع له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا وَيَخْلُدُ فِيهِمْ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ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 فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ ربهم لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا والذينَ إذَا ذُكِرُوا بِآياتِ رَبِّ لَمْ يَخُِّعَ لَْ صَُّْ وَأَمْانَ بِآيَاتِ رَبِّ لَمْ يَفُِّعَ لََّْ صَُّْ وَأَمَْانَا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 وَيُنَقَّرُونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُنَقَّرُونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُنَقَّرُونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعذع بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قل ما يعذأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قل ما يعذأ بكم ربي لولا لقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طاس طاس تلك آيات الكتاب المبين تلك ايات الكتاب المبين تلك ايات الكتاب المبين لعل كباخع نفسك الا يكون مؤمن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 ان نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ان شان نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدد الا كانوا إلا كانوا عنهم معرضين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محددة إلا كانوا إلا كانوا عنهم معرضين وما يأتيهم من ذكر من إلا كانوا إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنذَارُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنذَارُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنذَارُ مَا به يستهزونأَلَ يرَ إ الأرضكَأَبَتنا فيهَا مِن كل زوجٍ كَرينأَلَ يرَ إ الأرضِكَم أَبَتنا كل زوجٍ كَريين وَلَم يرَوْ إِلَ الْ الأرْضِكَم أَبتْنا فيِيهَا مِن كُلّ زَوج كَرين إِ فيِي ذَادِكَ ل آيَ وَماَا كانَ أَكسَرهُم مُؤمنِنين إَِّ فيِي ذَادِكَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرحيم وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتَّخِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أن أحبك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قوم فرعون ألا يتقون قوم, فرعون ألا يتقون قوم فرعون الا يتقون قال ربي اني اخاف ان يكذبون قال ربي اني اخاف ان يكذبون قال يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فاخشى الى هارون صدري ولا ينطلق لساني فاخشى الى هارون صدري ولا ينطلق لساني فاخشى الى هارون ولهم علي ذنب فآخاف أن يقتلون ولهم علي ذنب فآخاف أن يقتلون وقالهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون قال كلا فذهب باياتنا اننا معكم مستمعون قال كلا فذهب معكم مستمعون وَلَ كَلا فَهَبَ بِآياتاتِن إِ مكُم مستُستَمون فَأت فِراون فَقون إا رَسول رَبّ العالملَمين فَأت ف الروونَ فَقون إ رسول رَبّ العالملَمين فَأتَ فراوونَ فَقون إا رَسُول رَبّ أن أقصي معنا بني إسرائيل أن أقصي معنا بني إسرائيل أن أقصي معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولنبتفينا من عمرك سنين قال امن نربك فينا وليدا ولنبتفينا من عمرك سنين قال امن نربك فينا وليدا ولنبتفينا من وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ قال فعلتها اذا وانا من الضالين قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا فَوَهَبَ لِي رَبِّي مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا سَوَاءٌ هَذَا لِرَبِّي حُكْمًا وَجَعْلًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ أَن عَبَّدْتَ بَنِي وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ لِي إِسْرَاءَئِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قال رَبّ السَّماوكِ وَالْأَرْض وَما دَْنَهُ مَا إِكُ تُم رَبُّ السَّماواكِ والالْأَرْض وَماَا بَْنَهُ م إِكُ تُم قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم مقيمين قال لمن حوله الا تستمعون قال لمن حوله الا تستمعون قال تستمعون قلَ رَبّكمُمرَبّ آد إِكُم الأولين قلَ رَبّكمُمرَبّ آد إِكُم الأأَولين قلَ رَبّكمُرَبّ آد إِكُم الأول قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون قال لإِن التخَذْ إلَ هن غَيْرِيلَ أجعًَا نَّكَ منِنَ المسْتُونين قاللَِن التخَذتَ إلى هن غَيْرِيلَ أجعًَا نَّكَ منِنَ المتُونين قال لِن التخَذْ إلىلَهن غَيْرلَ قال اولو جئتك بشيء مبين قال اولو جئتك بشيء مبين قال اولو جئتك بشيء مبين قال فات به ان كنتم من الصادقين قال فات به ان كنتم من الصادقين وَنَسَتَ تَبِئَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ فَأَلْقَى وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ قال للملائة حوله إن هذا لا ساحر عليم قال للملائة حوله إن هذا لا ساحر عليم قال لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسحره فماذا يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَجِئْهُ وَأَخَاهُ دَعَا فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِي قَالُوا أَجِئْهُ وَأَخَاهُ دَعَا فِي قالوا اضغوا واخوا هو في المدائن حاشر ياتوك بكل ساحر عليم ياتوك بكل ساحر عليم ياتوك بكل ساحر عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم فجمع السحره لمقات يوم معلوم فجمع السحره لمقات يوم معلوم وطيل للناس هل انتم مجتمعون وطيل للناس هل انتم مجتمعون وطيل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الغالبين فَلََّا جَ السَّحَرَةُ قالوا لِثِعَعونَ أَإَِّا لناَا لَأَجرًْا إ كُا نَحْنُ الْ الغَالِبِين السَّحَرَةُ قالَاوا لِثِعونَ أَإَِّ لناَا لأَجرًا إ كُا نَحْنُ قال نعم وان انكم اذا من المقربين قال نعم وان انكم اذا من المقربين قال نعم وان انكم اذا من المقربين قال لهم موسى القوا ما انتم تلقون قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون قال لهم موسى حبالهم وعصيهم وقالوا وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ فالقا موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يفكون فالقا موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يفكون فأُنقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قالوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالُوا آمَنَّا رب موسى وهارون رب موسى وهارون رب موسى وهارون قال اامنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمنا قال امنتم له قبل ان ااذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لَا أَقْتَتِلُ أَن أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا ضَيْرًا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ قَالُوا ضَيْرًا إِنَّا إِلَى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 إ نطمع أي يغفر لنا ربنا خطايانا كم كنا وَلَ المؤمنين وَأَحَين إلَى موسَن أسِ بِعبَاد إ قُم مُتَّبَعُ فأرسَلَ فرعون في المدائن حاشرين حشررين فأَرسَلَ فرعون في الرون في المدَ إ في الرون في المدَ إ حشرين إهَا ان هؤلاء لشذمة قليل ان هؤلاء لشذمة قليل وانهم لنا لغائض وانهم لنا لغائض انهم لنا لغائظون واننا لجميع حاذرون واننا لجميع حاذرون واننا لجميع حاذرون فَأخْرجَنَهُم مِن جََّاتِ وَعيُون فَأخْرجَنَاهُ جََّاتِ وَعيُون فَأخْرجَنَاهُ جََّاتِ وَعيُون وَكُنُوزِ وَمَقَمِ وَكُنُوزٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ وَكُنُوزٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَا هَٰذَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقًا فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقًا فَاتَّبَعُوهُمْ مشرقين فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَا أَصْحَابُ مُوسَىٰ قَالُوا أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَا أَصْحَابُ مُوسَىٰ قال اصحاب موسى اننا لمدركون فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى قال اصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا انما ربي سيهدي قال كلا انما ربي سيهدي فأوحَن إلَ موسَاء يُْرِ بصَكَ البَحرَة فَلَقَ ف فَلَق فَكانَ كلُلُ فّ كَطود العظم فأحَنَا إلَ موسَاء يُقدرْ ب صك البَحرَفًا فَنَفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِئٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِئٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ وزلفنا سم الْآخَرِينَ خری وزلفنا سم مل آخری و جائنا موسون وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإَِّ رَبكَ لََ العززُ الرحيم وَإَِّ رَبكَ لََ العززُ الرَّحيم وَإَِّ رَبكَ لَهَُ العززُ الرحيم وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ إبراهيم وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ إِقَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ إِقَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا بَأَنَّهَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ قَالَهَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ قَالَهَلْ يَسْمَعُونَكُمْ او يَنفَعُونكم او يَضُرُّون او يَنفَعُونكم او يَضُرُّون قالوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قالوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ قال أفَرَأَيْتُمْ قَالُوا أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ, أنتم وأباؤكم الأقدمون انتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فإنهم عدو إلا رب العالمين إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني الذي خلقني فهو <يهدين> الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني والذي هو يطعمني ويسقيني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وَالَّذِي يُمِيتُ نِسًا مَّيْحِيًا وَالَّذِي يُمِيتُ نِسًا مَّيْحِيًا وَالَّذِي يُمِيتُ نِسًا مَّيْحِيًا وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يوم الدين والذي أطمع أن يَغْفِرَ لِي خطيئتي يوم الدين خطيئة يوم الدين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ رَبِّ هَبْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ واجعل لساني صدقا في الاخر و اجعل لساني صدقا في الاخر واجعل لي من ورثه جنة نعيم واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي ابي كان من الضالين واغفر لي ابي انه كان من الضالين كان من الضالين ولا چنی یو نیو گاسوں ولا چینی یوں ناسو ولا چنی یوں ناسوں یو ملا سم يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَمَالٌ وَلَا دَنَنٌ يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَمَالٌ وَلَا دَنَنٌ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إلا من أتى الله بقلب سليم وَزْلِفَة الجَّة للمَُّق وَزْلفَة الجَّة للمَُّق وَزْلِفَة الجَّة للمَُّق وَبُّزَة الجحيم للغااو وبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أنكم أو ينتصرون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكذبوا فيها وهو فكبكبوا فيها هو القاون فكبكبوا فيها هو القاون وجنود ابليس اجمعهم وجنود ابليس اجمعهم وجنود قالوا وهم فيها يختصمون قالوا وهم فيها يختصمون قالوا فيها يختصمون تظن انكم على في ضلال مبين تالله انكم على في ضلال مبين تالله انكم على في ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين اذ نسويكم برب العالمين إِنَّ سَوْءَكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فما لنا من شافعين فما لنا من شافعين فما لنا من شافعين ولا صديق ولا صديق حميم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 ان في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ان في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ان في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وماَا أَسْألكُم لَهِ مِ أَجرٍ إن أَجرِيهَ إلاا عَ رَبِّ العالممين وَماَا أَسْألكُملَْهِ منِ أَجرٍ إن أَجرهَ إلاا عَ رَبِّ العالمين وَماَا أَسألكُم لَْهِ أَجرٍ إن أَجرهَ إلاا عَ رَبِّ العالمين فَتَّقُ اللهَّه وَطير فَتَّقُ اللَّه وَطير فَتَّقُ اللهَّه وَأَطيرُون قالوا أَؤمِنُ لكلَك وَتَّبَعكَ الأأَْذَلُون قالوا أَنُؤمِنُ لك وَاتَّبَعكَ الأأَْذَلُ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 انحسابهم الا على ربي لو تشعرون انحسابهم الا على ربي لو تشعرون انحسابهم الا على ربي لَنْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِنْ أَنَا إن أنا إلا نذير مبين قانونا ان لم تنته يا نوح لتكونا من المرجومين قانونا ان لم تنته يا نوح لتكونا من المرجومين من المرجومين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 هُوَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بعد ثمَّا أَغَْقناَا دَعدُ الْ البَاقِ إَِّ فيِي ذَالِكَ لَ آيَ وَماَا كانََ أَكسَرهُم مُؤين إَِّ فيِي ذَالِِكَ لَ آيَ وَماَا كانََ أَكسَرهُم مُؤمنِنين إَِّ فيِي وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ وقال لهم اخوهم هود الا تتقون ان لي لكم رسول امين ان لي لكم رسول امين ان لي لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون فَتَّقُ الله هَوَأَطعُون فََّقُ الله هَوأَطعُون وَماَا أَسألُكُمْ عَلَيْهِ منِن أَجرٍ إنِ أَجرَ إِللا عَ وَبِّعَلَمين وَماَا أَسأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجرٍ إنِ أجري إلا على رب العالمين وما عليه من أَجرَ إِللا عَ وَِّ العالملَمين وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ أَتُبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ أَتَبنونَ بكُ لِرِيي آيَةَ تَعْبثون وَتتَّخِذونَ مَصانِ على عََّكم تَخْلدونون وَتَتَّخِذونَ مَصانِ على عَكُمْ تخلدونون وَتَتَّخِذونَ مَصانِ وإذا بطشت بطشتم جبارين وإذا بطشت بطشتم جبارين وإذا بطشت بطشتم جبارين فتَّقُ اللهه وَطع فَتَّقُ اللهه وَطع فَتَّقُ اللهه وَأَطيعع وَاتَّقُ الذي أَمَددَّكُمْ بِماَا تَعلَمُون وَاتَّقُ الذي أَمَددَّكُمْ بِماَا تَعلَمُون وَاتَّقُ الذي أَمَددكُمْ بِماَا تَعلْمُون أمَددَّكُْ بِأَن آمامِ وَذَنين أمَددَّكُمْ بِأَن آمامِ وَذَنين أمَددَّكُْ بِأَن آمامِ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنَّ اخاف عليكم عذاب يوم عظيم ان اخاف عليكم عذاب يوم عظيم ان اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا او عذبت ام لم تكن من الواعظين قالوا سواء علينا او عظت ام لم تكن من الواعظين قالوا سواء علينا او عظت ام لم تكن من هذا الا خلق الاول إن هذا إلا خلق الأول إن هذا إلا خلق الأول وما نحن بمعذبين وما نحن بمعذبين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فكذبوه فأهلكناهم ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم وان ربك له العزيز الرحيم وان ربك له العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين كذبت ثمود المرسلين كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون تتقون إِقَالَ لَهُم أَخُهُْ صَالِحٌ أَل تَتَّقُون إِ لَكُم رَسُولٌ أَمِين إِ لَكُم رَسُولٌ أَمين إِ لَكُم رَسُولٌ أَمِين تَتَّقُ اللهَّه وَأَطعُون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 اتتركونا فيما ها هنا امين في جنات وعيون في جنات وعيون في جنات وعيون زُرُوعٌ وَنَخْلٌ طَلْعُهَا حَضْرٌ زُرُوعٌ وَنَخْلٌ طَلْعُهَا حَضْرٌ زُرُوعٌ وَنَخْلٌ طَلْعُهَا حَضْرٌ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا انما انت من المسحرين قالوا انما انت من قالوا انما انت من المسحرين ما انت الا بشر مثلنا ف فأت بآية إن كنت من الصادقين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قلَه نَااقَ لَه شكْْبُ وَلَكمُم شِْبُ يَوْ مِن مععلُون ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فاصبحون بمن فَعَطَّرُوهَا فَأَصْبَحُونَا بِمِنْ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَتْ قَوْمُ المرسلين. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ اذ قَالَ لَهُمْ اخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ اذ قَالَ لَهُمْ اخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ إِنِّي رَرسول أأَمين تَتَّقُ اللهه وَطعون تَتَّقُ اللهه وَطون تَتَّقُ اللهه وَطعون وَماَا أَسألكُم عليهلَْه منِن أَجرٍ إن أَجرَ إِلاا علىى رَبّ العالمين وَماَا أَسألكُمْ عليهلَْه منِن أَجرٍ إن أَجرَ إلاا على رَبّ العالمين وَماَا أَسألُكُمْ عَلَيْه مِنْ أأَجرٍ إن أَجرَْ إللاا عَى رَبّ العالممين أتَأتُونَ الذُكْانَ مِنْ العالمين اتاتون الذكران من العالم واتاتون الذكران من العالم وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عاد تذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عاد فَذَرُونَا مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَاْدٌ قَالُوا إِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالُوا إِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ تَهَ لُطُلََكَُ إَّ مِنَ الْمُخَْجين قلَ إِي لِعملِكُمْ مِنَ الْ قَالَ إِي لِعملَِكُم مِنَ القالين واما ان لعملكم من القانين ربنا نجني واهلي مما يعملون ربنا نجني واهلي مما يعملون ربنا نجني واهلي مما سَنَجَّنهُ وَأَهلَهُ أَجمعَعين سَنَجَّينهُ وَأَهلَهُ جمعَعين إِلا جوز في الغوبِرين إِلا عجوزَ في الغابِرين إِلا جوزَ في الغوبِرين ثَمَدْنَا نَطْنَ الْآخَرِينَ ثَمَدْنَا نَطْنَ الْآخَرِينَ ثَمَدْنَا نَطْنَ الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مطر وَأَمْ تَرْرْناَا عَلَْهِم مطَ فَسَ أَمَطَرمٌ ذَرين وَأَمْتَرْناَا عَلَهِم مَطَا فَسَ أَمَطَرُم إ فِي ذَالِكَ ل آ ييتَ وَما كانَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأُنكَةِ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَنْكَتِ الْمُرْسَلِينَ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَنْكَتِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ ألا تتقون إذ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ اذ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا أَمِينًا إِنَّ لَكُمْ لَكُمْ رَسُولًا أَمِينًا تَّقُ اللهه وَطون فتَّقُ اللهه وَطون فاتَّقُ اللهه وَطون وَماَا أَسألُكُمْ عَلَهِ أَجرٍ إن أَجره إِللاا على رَبّ العالممين وَماَا أَسألُكُمْ عَلَمٍِ أَجرٍ إن أَجرَ إللاا على رَبِّ العالممين وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وازِنوا بالقسطاس المستقيم وازنوا بالقسطاس المستقيم وَزِنوا بالِالقِسقاسِ المُستَقين وَلَا تَبَخَصّ سَأَش أَهُمْ وَلَا تَعثَو فيِي الأْرضِ مُفْسِدين وَلَا تَبَخَصُّ سَأَشيا أَهُم وَلَا تَعثَو فيِي الأرض مُفْسِدين وَلَا تَبَخَصُّ سَأَشيا أَهُم وَلَا تعثو فيِي الأرضِ مُفْسِدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاول واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاول واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاول قالوا انما انت من المسحرين قالوا انما انت من المسحرين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 وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّمَا ظَنَنْتَ أَن لَّنَا فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَاسْقِطْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ قَالَ رَبِّ اعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ قَالَ رَبِّ اعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ قَالَ رَبِّ اعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْمِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي ذلك لآية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 وَإِهلًَ زلُ رَبِّ العالملَين وَإِهلًَ زل رَبِّ العالملَمين وَإِهلًَ زين رَبّ العالملَين نَزَلَ بِهِدْرُوحُ الأمين نزل به الروح الامين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين على قلبك لتكون من المنذرين على قلبك لتكون من المنذرين بنسان عربي مبين بنسان عربي مبين بنسان عربي مبين وانه في زبر الاول وانه في زبر الاول وانه في أَلَ يكُهم آيَةً أَ يعلممَهُ حلَمَا أُبَنِي إسراائيل أَلَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَن يُعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ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 كَذَلِكَ سَلَنهُ فِي قُلُ بالِالمُجرم لاَا يُؤمنِونَ بِِ حتىَ يَرَمُ العذاابَ الألم لاَا يُؤمنِونَ بِِ حتىَ يَرَمُ العذاابَ الألم لا يُؤمنِونَ بِهِ حتىَ يَرَمُ العذاَابَ الألم فَيأتَهُم بَغْتَتَهُم لا يَشعرُون فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ فَيَقولُوا هلَلنَحنُمُ غرُون أَفَ بِعَذاَا بِنَا يَسْتجِون أَفَ بِعَذاَا بِنَا فَرَأَيْتَ إِنَّمَا تَعْنَاهُمْ سِنِينَ فَرَأَيْتَ إِنَّمَا تَعْنَاهُمْ سِنِينَ فَرَأَيْتَ إِنَّمَا تَعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما اغنى عنهم ما كانوا يمْتَعون وما اهلكنا من قرية إلا لها منذرون وما اهلكنا من قرية إلا لها منذرون وما اهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذِكْرى وَم كُ ظَالمِين أذِكرارى وَمَا كَّ ظَالِمِين أذِكرى وَم كَُّ ظَالِمِين وَماَا تَنَزَّلَت بِ اِنَّهَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ اِنَّهَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ مَأْذُونُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَأْذُونُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَأْذُونُونَ فَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ فَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ فَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْضِبْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاخْضِبْ جَنَاحَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ صوكَ سَقُل إّ بَر أُمَّا تَععملون فَإِنا صُوكَ سَقُل إّ بَر أُ مَّا تَعملون فَإِنَّا صُوكَ سَقُل إّ بَر أَُّا وَتَوَكَّلْنَا عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ وَتَوَكَّلْنَا عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ وَتَوَكَّلْنَا عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تقوم الذي يراك حين تقو وتتقلبك في الساجدين وتتقلبك في الساجدين وتتقلبك في, في الساجدين انه هو السميع العليم إن هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّهُ هل انبئكم على من تنزل الشياطين هل انبئكم على من تنزل هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم تنزل على كل افاكن اثيم تنزل على كل افاكن اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون يلقون السمع واكثرهم كاذبون يلقون كاذبون وَالشرَ أيَتَّبِعْهُمُ الغَوُون أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهْمُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ أَلَمْ تَرَ فِي كُلِّ وَادٍ يَهْمُونَ وَأَنَّهُمْ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا وانتصروا من بعد ما ظلموا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ قَلْبًا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا وانتصروا بعد ما ظلموا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَاسِم تلك آيات القرآن وكتاب مبين طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين طاسين تِلْكَ آيات الْقُرْآنِ وَكِتَابٌ مبين هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ هُدًى وبشرى للمؤمنين هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ <تصفيق> الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ إَِّذينَ لا يُؤمِنونَ بِالْآخَِةِ زًَا إا لَهُم أَعْملَهُم زَيًا إا لَهُم أَعْمَالَهُم فَهُم يَعمَون إِ الذيذينَ لا يُؤمِنونَ بِالْآخِرَةِ زًَا إا لَهُم أعمالهم يا لَهُم أَعمَا لَهُم فَهُمْ يَعمَون إَِّينَ لاَا يُؤْمنِونَ بِالْآخِرَاتِ زَيًا إا لَهُم أَعماادَهُم زَيَّنَ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون أولئك الذين لهم سوء العذاب وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَإِنَّكَ لَتَنْقُلُ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ وَإِنَّكَ لَتُنَقِّلُ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ وَإِنَّكَ لَتُنَقِّلُ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا فَأَتَيْتُكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ عَلَّلَكُمْ تَصْفَنُونَ ققال مسَالِ أَهْلِهِ إِ آ نَسُنَارًا سَآتكُمْ مِنهَا بِخَبَرٍ أَو آتكُم بِشِهابٍ قَبَسِلَّ عَكُمْ تَصطَلُون إِقَالَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا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 يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم يا موسى إنه أنا الله العزيز عصاك فَلَمَّا رَآهَا تَمْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا وَلَا مُدَبِّرٌ وَلَمْ يُعَقِّبْهُ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ نَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ وَأَلْقِ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا وَلَا مُدَبِّرٌ وَلَمْ يُعَقِّبْهُ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ نَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّاهَا وَلَا, ولا مُدَبِّرٌ وَلَمْ يَعْقِبْهُ يا موسى لا تخف انني لا اخاف لدي المغسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم الا من ظلم غفور رحيم إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ انهم كانوا قوما فاسقين وادخل يدك في جيبك تخرج بيضا تخرج بيضاء من غير سوء في تسع ايات الى فرعون وقومه انهم كانوا قوما فاسقين وادخل يدك في جنبك تخرج بيضا تخرج بيضا من غير سوء ان في تسع ايات الى فرعون وقومه انهم كانوا قوما فاسقين لََّا جَاءَتُمْ آيَةُناَا مُبصَِةً قَالوا قنُوا هذاَا صِحْرُم فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قالوا, قَالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا, قالوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْ أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وعلوا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 إن هذا لهو الخضل المبين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا, وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الخضل المبين وَحشِسُ لَمَجنودُهُ مِن الجإِنسِ وَقَْرفَهُم يُزَعون وَحُشِرَِسُ لَيمَ جنودُهُ مِنَ الجإِنس وَقَرِفَهُم يُزَون وَحشِرَِسُ لَمَجنودُهُ مِن الجإِنسِ وَقَْربَهُم حتى إِذَا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحقمنكم سليمان, سليمان وجنوده وَهُمْ لا يشعرون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 حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قولها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 وَقَالَ رَبِّأَزِحْني أَنْ أأَشْكُرَ نِعمْمَتَكََّ أَنْ أَمْتَ عَلَيّ وَعَلَ وَالِدَنَّ وَأَن أأَعمَلَ صالِحَا وَأَنْ أأَعْعملَلَ صَالِحًا تَرْضَهُ وَأَدَخِلنيِي بَِحْمَتِكَ فيِي عبادِكَ الصَّالِحين وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغايبين وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من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 لأعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين لأعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا بسلطان مبين فَمَا كَانَ تَغَيْرُ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ فَمَا كَانَ تَغَيْرُ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ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 إِني وَجدَُم رَأةَ تَملكِكُهُم وَوتٍ يَْمِن كُ شيءَْ إ وَلَهَا عَرْس النضِي وَجَدتْهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ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 أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الذي يُخْرِجُ الْخَبَآءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَآءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ويعلم ويعلم مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ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 على العرش العظيم الله لا اله الا هو رب العرش العظيم قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين قال سننظر اصدقت ام كنتم الكاذبين قال سننظر اصدقت ام كنتم الكاذبين اذهب بكتاب هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ اذْهَب بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ اذْهَب بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ تَوَلَّ عَنْهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ نا وانا وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو علي وقتني مسلمين الا تعلو علي وقتني مسلمين علي مسلمين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 كون تقاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن الولو قوه والو باس شديد والامر اليك والامر اليك فانظري ماذا تأمرين قالوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُلُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالأَمْرُ إِلَيْكَ وَالأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرْ مَاذَا تَأْمُرُ إِن قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُلُو بَأْسٍ شديد وَالأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةَ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله وجعلوا عزه اهلها اذله وكذلك يفعلون قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله وَجَالُوا عَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذَِّةَ وَكَذَلِكَ يَفْعلُون وَإِني مُرسِلَةٌ إلَيهَا بِهَدةِ فَناضِرَ فَنظِرَةٌ بِنَا يَقْجعُ الْ المُرْسَلون وَإِني مُرسِلَةٌ إلَيْه بِهَدةِ فناظرة بما يرجع المرسلون واني مرسلة اليهم بهدية فناظره فناظرة بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي الدُّنْيَا بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ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 سُلَيْمَانُ مَا قَالَ آتُ مَدُونَن بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ وَل نُخْرِرجَنَّهُم مِنْهَا أَذِلَّ تَوَهُمْ صغِرون يَقْجع إلَيهِم فَل نَأتيََّهُم بجُنُودَِّ قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلا نُخِرجََّهُمْ وَل نُخْرِرجََّهُم مِنْهَا أَذِل تَوهُم صغِرُون يرجع اليهم فلناتيناهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون قال يا ايها الملؤ ايكم ياتين بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين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 قَالَ أَنعَزْتُكَ مِنَ الْجِنِّ إِنِّي آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِين قَالَ عَسَيْتُمْ مِنَ الْجِنِّ أَن آتِيَكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ لََّا رَآهُ مُسْقِقعِندَهُ قالَالَ هذا مِن فضَب رَبّ قالَالَ هذا مِنْ فضَبِْ رَبّ لَبللُ وَنِي أَشْكُرُ أَمْ أأَكْفُرْ وَمَنْ شَكَرَ فَإَِّ ماَا يَشْكُرُ لَِفْسِه وَمَنْ كَثََتَ إِ رَبّ غَن كَرين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 ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربه غني كريم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أَلََّا رَآهُ مستُْتَقِق وَِندَهُ قالَالَ هذا مِنْ فضِ رَببي قالَا هذا مِنْ فضَِ رَبّ لَبللُ وَنِي أَشْكُرُ أَمْ أأَكْفُرْ وَمَا شَكَرَ فَإَِّ يَشْكُرُ لَِنفسهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ قُل لَنُنَكِّرُ لَهَا عَرْشَهَا نَظَرَ أَتَهْتَدِي أَم تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَٰكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا تَذَا عَرْشُ قَالَتْ كَأَنَّهُ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ وَصَدهاَا ماَا كانَ التععبُدُ مِن دُون اللههِ إها إِها كَتْ م قَهُ مِن قوم كَافِرين وَصَدهاَا ماَا كانَ التععبُدُ مِنْ دُون اللههِ إها إِها كانتَت مِن قَهُ مِن كَافِرين قَلَ لَدُخُل الصَّرح فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ نَجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّرْدٌ مِّن قِوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان واسلمت مع سليمان لله رب العالمين قيل لها ادخلي الصرح فلما رات حسبته نجتا وكشفت عن ساقها قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّمْرَدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ وَقدََ أَْرسَلناَا إلَ ثَمودَ أَخَاهُ صَالِحًا أَنْ يعبدُ اللهَّه فَإذاَاهُ فرَيقان يَقْتَسمون وَلَقددَ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 قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك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 وَكانَ فِي المدينةٍ تِسةُ رطِي يُفْسِدَ فِي الأررض وَلَا يُصِْحون وَوكَانَ فِي المدينة تِسةُ رحْط يُفْسِدونَ فِي الأررض وَلَا يُصِْحون وَكَانَ فِيمدينَةٍ تِسْعَةُ رَحْط يُفسِدونَ فِي الأرض وَلَا يُصْلِحون قالوا تَقاسَمُ بِلهِلَنُ بَييتََّ وَأَهْلًا لَنُبَيِّنََّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّنَا لَصَادِقُونَ قالوا تقاسموا بالله لنبيته واهله لنبيته واهله ثم لنقول ان لوليه ثم لنقول ان لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا صادقون قالوا تَقاسَمُ بِلهِ لَنُ بَييتََّهُ وَأَهْلَ لَُ بَييتَّهُ وَأَهْلَهُ ثمَُّ لَ نَقولَّ لِ وَله ثمَُّ لوليه مَا شَهدَنا نَحلِلكَ أَهْلهِ وَإَِّ لَصَادقُون وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كيف كان عاقبة مَكْرِهِمْ أَن نادم ان ندمضناهم وقومهم اجمعين فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان ندمضناهم ان ندمضناهم وقومهم اجمعين فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان ندمضناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون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 وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وَلُوقَ إذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأتُونَ الْفاحِشَةَ وَأَنْ تُمْ تُبَصِرُون وَلُوق إذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأتُونَ الْفاحِشَةَ وَأَن تُمْ تُبَصِرون وَلُوقَ إذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأتُونَ الْ الفاحِشَةَ وَأَنْ تُمْ تُبَصِرون إِنكُم شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون